سألون الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخذها الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لا أول مرة ما بنكن سوا سألون الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخذها الهواء بيعز علي يا حبيبي لا أول مرة ما بنكن سوا سألوني الناس عنك سألوني التل راجع وعد مطت عيوني خوفي إلى الناس شوفوا كم خبى بعيوني هب الهوى ومكان الهوى لا أول مرة ما بنكن سوا <تصفيق> بين دي وحسنك بعيد ذوب احضاني مثل القط الجليل بين ديه واحس بعيد ذوب احضاني مثل القط الجليل علم العشاك كيف الحب يكون بلا حواجز أحلى طعم الحب أكيد زيد ناري وخلي بجروحي ملح خلي نسهر ليلة الحد الصبح لا تفكر حبنا ولا حبنا ايضا يحفظك يا حل پاپک جو مهما يصير مهما يصير الله معنا تفرج يا عراق ويرجع لك شبابا مشتاق الهواك أريد أحضن اترابك تجين انت بمنامي ووصل لك واجيك ما ادري انت بي ما ادري يعني بيك عمري يعني اغلى عليك والله والله والله والله والله وحش والله وحش نموت خاف بعدك أموت قلبي له من حديث ذاب وانت بعيد لو خسرتك حبيبي شلون أحب من جديد وين ألقى وفاق أو أحس بدفاق ظلم بعدك حياتي كل شيء سباق روح يمك حبيبي وبيدك اتمنى